Uh oh, يُدْعُونَ نَهْلَ كِتَابِ النَّجِيّ عُمَّ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَّبِعُ ذلك بأنهم قالوا لم تمسنا النار إلا أياما وهم لا يغلعون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُذِيقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لا أتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس سمي الله في شين الا انت تفمن بتقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يظلموا الله